صلى الله عليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول متى يبدأ طلوع الفجر بعد الأذان أم بعده؟ الأذان هذا؟ قبل الأذان. الأذان لا يكون إلا إذا طلع الصبح فالاذان هو دليل على دخول وقت الفجر وطلوع الصبح. نعم. صلوا عليكم يقول هل يجوز للمرأة أن تزور؟ شهداء احد مقبرة الشهداء احد ليس للمراه أن تزور القبور ليس للمراه أن تزور القبور ايا كانت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فعلى الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة منهية عن زيارة القبور وهذا فيه لعن قال لعن الله زوارات القبور ومعنى زوارات ليس المقصود المبالغة وإنما المراد الزيارة لعن الله زوارات القبور وهذه الصيغه تأتي كثيرا ولا يراد بها المبالغه ففيه المنع والنهي بل فيه لعن المراه المرأة تجتنب ذلك وذكر العلماء في علة النهي أن المرأة ضعيفة وهي أسرع جزعا وتسخطا ولهذا جاء في الحديث والنائحة إذا لم تتو خص المرأة بالذكر النائحة معنا النياحة قد تقع من الرجل لكن لكون المرأة أسرع إلى ذلك خصها بالذكر قال والنائحة إذا لم تتب الحاصل أن المرأة من هي عن ذلك نعم صلى عليكم هذا السائل يقول أنا أشكو من الجهل وأريد منكم المساعدة ما الواجب تعلمه في الدين واين الطريق إلى ذلك الجهل ينبغي على الإنسان أن يعمل على التخلص منه والمسارع بنفسه إلى العلم والتعلم والتفقه في دين الله وخاصة ما لا أمور الدين وضرورياته وما لا يسع العبد أن يجهله من أمور دينه من الفرائض والواجبات فهذا باب عظيم ومهم ينبغي أن تعنى به والعلماء رحمهم الله تعالى كتب كتابات كثيرة، لكنني أنصحك في هذا الباب أن تكون بدايتك مع رسالة قيمه جداً للإمام ابن باز رحمة الله عليه، سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، فهذا هذه الرسالة صغيرة جداً. الشيخ رحمة الله اعتنى فيها عناية عجيبة ببيان ضروريات الدين ومهماته التي يحتاج إليها كل مسلم فحاول أن تكون هذه الرسالة معك وبيدك وتقرأها وايضا تستفيد من شروحاتها وقد صدر لي في هذه الأيام شرحا لهذه الرسالة سميته شرح الدروس المهمة لعامه الأمة فهذه الرسالة للإمام باز رحمه الله خطوة أولى في طريق التعلم والتفقه لا بد منها وأيضا هذه الاربعين للنووي مهمة جدا مهمة جدا أن تحرص عليها وأن تجتهد في حفظها وإن كان يصعب عليك الحفظ فأنصحك بنصيحة لاحد اهل العلم يقول اقرأ الحديث 20 30 مرة وان لم يكن محفوظا عندك يكون اشبه بالمحفوظ وان لم يكن محفوظا يكون اشبه بالمحفوظ فاقرأ الحديث 20 30 40 مره حتى يصبح محفوظا وان لم يصبح محفوظا يكون اشبه بالمحفوظ وتعتني بال يعني كلام العلم وسمع شروحاتهم تحرص على أن يكون لك حظ من مجالس العلم لا تحرم نفسك منها و و وأنت تعرف حاجتك للعلم ورغبتك في التخلص من الجهل والعلم كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من التعلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فتحرص على التعلم حضور مجالس العلم قراءه كتب العلم حفظ النصوص ما تيسر لك من ذلك وتدعو الله كثيرا ومما أنصحك في في, في هذا المقام أن تواظب كل يوم بعد صلاه الصبح على هذه الدعوه التي اشرت اليها سابقا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كل يوم بعد أن تصلي الصبح ادعو, ادعو بهذه الدعوات الثلاث وقد جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهداف المسلم في يومه المسلم ليس لو في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة فأنت عندما تدعو بهذه الدعوة تكون استحضرت أهدافك في اليوم رجل له أهداف محددة ومعينة وسألت الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه على هذه الأهداء ويستفاد من هذه الدعوة الله من يسألك علما نافعا أن العلم النافع هدف يومي لكل مسلم ينبغي أن يكون لك كل يوم حظ من العلم ونصيب لا ينبغي أن تغيب الشمس شمس يوم ولا تحصل فيه علما هذه خسارة كل يوم ينبغي أن يكون لك حظ من العلم ونصيب منه نعم صلي الله عليكم يسأل عن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي الحديث القدسي وحديث نبوي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الحديث القدسي هو حديث نبوي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فيكون القول والمعنى كله من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يروي ولهذا يأتي الحديث القدسي بصير فيما يرويه عن ربه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الحديث النبويه التي يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كذا هذا فيها الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام وهو وحي من الله لكن الفاظ والكلمات هي من النبي عليه الصلاه والسلام فهو كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم صلى الله عليكم يقول ما صحة قول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود زيادة بحمده زيادة بحمده جاءت في بعض الأحاديث بعضها العلم يحسنها وبعضهم يعتبرها شدة هذه الزيادة نعم عليكم يقول هل ثواب المئة ألف صلاة التي في المسجد الحرام تكون داخل حدود الحرم نعم فيما يتعلق بمكة داخل حدود الحرم لا يشمل المسجد الكعبة المبني وإنما تشمل الحرم كله فكل المساجد والأماكن التي داخل حدود حرم مكة يشملها المئة ألف أما المدينة قوله صلاة في مسجد هذا خير في صلاة تختص في المسجد المبني ويشمل التنسعة حتى ساحات المسجد النبوي يشملها هذه الفضيلة. نعم. تقول أعمالنا إذا أُحصيت لنا بدقة فإنها لن تكون منجية لنا فما تنصحنا. ينبغي الإنسان أن يتدارك نفسه. ما دامنا في دار العمل فرصة التدارك موجودة. والأعمال الغير منجية تخلص منها بتوبة صادقة. تخلص منها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما سلف من اعمالك التي توصف بانها غير منجية ومهلكة للعبد يوم يلقى الله يتخلص منها بالتوبه الصادقة ولهذا ثمه قصه عجيبه للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا لقي رجلا وكأن ذلك الرجل عنده تفريط وقد كبر في السن أو الحسن البصري فقال كم تبلغ من السنين كم تبلغ من العمر قال ستون سنة قال وما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته اعمار امتي ما بين الستين والسبعين ما علمت أنك في طريق وقد أبلغ أو شكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل انا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن أو الفضيل قال له أو تعرف تفسيره تعرف تفسير هذه الكلمة تعرف معناها وهذا في تنبيه لأن كثير من العوام يأتون بأدعيه أو أذكار ما ولا يعرفوا معناها فقال الرجل وما تفسيره قال انا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إلى الله راجع قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فاعد للمسألة جوابا فعد للمسألة جوابا قال الرجل وما الحيلة أدرك الآن وانتبه قال وما الحيلة قال يسيرة يسيرة قال وما هي اسمعوا ماذا قال كلام عظيم جدا ونافع للغاية قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى أحسن فيما بقي يقول يعني قد يكون الانسان مفرط ستين سنة قد يكون مفرط ستين سنة سبعين ثمانين ثم انتبه وقال لنفسه إلى متى وأنت في هذه الغفلة وفي هذا العراض إلى متى وتاب إلى الله وصدق مع الله في التوبة وأقبل على الأعمال الصالحة وتوفاه الله بعد عشرتي أو عشرين أو أقل أو أكثر هذه التوبة إذا صدق مع الله فيها يغفر له ما كان في الستين والسبعين سنة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ولهذا الإنسان إذا فرط عليه أن يستذكر أن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر باب التوبة مفتوح ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها فالإنسان لا يبقى مفرطا ومضيعا ومتقاعسا ومسوفا ومؤجلا كثير من الناس يشعر أنه مخطئ ويريد أن يتوب لكنه يؤجل وكثير من الناس مات وهو في التأجيل كثير من الناس وهو في التأجيل للتوبه والرجوع إلى الله فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتدارك نفسه بالتوبة ويقبل على الطاعات والأعمال التي يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك نسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين اغتنام الخيرات والاقبال على الطاعات والتوبه من الذنوب والخطيئات وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم